أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة وَلَمُنَ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ صوره فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَا لَا يَسْتَجِيبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَت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 رسول رَسُولٍ مِّنْ أُمَمٍ فَسَادُوا فِي الْأَرْضِ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 112. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 114. <كلم> ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 119. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 110. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عشر كان عشر كأفريا سديتنا دمس وحونا كميدي هاي عشر لدي إنو سعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم سديتنا دمون ككوبان يا هاي وحوك بالله وانا يا عياد اللوية اللواتنا بعد بقولك دم أقول <سؤال> يا لواتن يا لبوب بالله نايا إحنا ميدا من صورة التوبة عيدا تبنادنا وكل أبيعي إحنا ميدا من صورة يونس سيدا عيدا دو صورة التوبة كميدا يا تبان عيدا دو يونس كميدا إشجعين سيدا يا تبان كعيدا وعشر كوكبينه ولكن ما يناد إن silwaana inu silwaama ina ghadwa تبوكية rimiita taqiyadi ugu danbeyshay bay inu ku jeernay sida daraabeel 10 ka 10kii kooreeyay وحي sir gasma ugu xiranyo waxa ay ahay markii soo dagsatay dadkii ka hareer dagaalkii tabuk loo duulay tibaatadii ugu wixii looseega iyo wixii دولا النبي كوبحي ان لا غير ان لا غير ايذا النفسه اللي إلا وذا لو صواب معها وهاي كل فك خيرتها سو بان عليه الصلاه والسلام لبن مهمه وهو هو ابو مسلم او شانكم مريم باجيركا توا مهمه الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله ان لو دغالمو دا دلك يا ددك يا دنيا مسلم كليين اياك بدباك دين تنوال لبعينا، مهملا أن تأكد عنا ووحب رشا، أو مدى مسلم كائن لجهل داد وحيا قام، أو دين تجرنا لجمع مرمون، إذا المقص وكاردعات، قف كانوا جهاد كجرو، يأينو وحب رنايو، أو ذاك دومتا، لباسو أو مسلم كالجهلون أيو، إذا هذاي لباس عريمو دو ووالمسلم كوي ياله، وحب رشا ذي النبي يكون عيران hajin nabigu duulan karaa wala duulan sababtan lebedi mu fimba wala gudana isagii baa uu ayu ku soo dagaaya afaashisii wuxu samaynaayey iyo wuxu ku hadlayey iyo waxyigi ku soo dagaayey wixii la wada diina idan deyntina wala ila leena ya dagaal keenow wala wada اي رسولك ويحي وحيه يكو شودك افعاشيسه اخواشيسه تغريراتكيسه اي حنباران اي وحبارتان لماذا قلبه مركز يسوي مادان كوان دولانك مركز يكاين مادان وحي وحي وحي وحيه يلك المين المعجزيه الرماه ويحي خده يكو جرقاره المسلمين اي اي اوشيقاليان كوان ويحي وحيه اي قداد شو شودكي اي اي اي اوشيقاليان الان المدينة ان لا هانتو جهاد ja jalla kaman marmanno illa wada dulana sawa maha, inna vika lagraa rana, maha, għadhuisagia bandulia jaj, siirieta vuu kokale, fatuumakokale, bada lokale, hawazin lokale, għazia wakki, sahuumarala kaadinlawella d-dulana, huuma ġovna, jaki għadhuu joga wallais hajibina, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, و ايكم فائديسن يا و ايكم دولاي فائديسين والله سر ايماني قال تعالى خذو حجره وما كان المؤمن كل شيء لانه كل و حلهم فيها واكع الدار لا استعمال جري الذي لا تنفروا كفا و برهان وما كان كل كان شأن يقعدن بالأنفيع، لكن ما كان لا تنفروا كافا اللي جرا، يقولي تان بالأنفيع إن أنا وما كان المؤمنون مؤمنين توجد معه وحبون معه أريون أرسل معه اللي ينفروا إن أي دولان كافة ودرهان يبغون أفكار إن أي دولان تجد معه، كذا اللي والله شقيبينا يا فلول الناس فارا من كل فرقة كوهما قبيلة اللاركو مالي جوكتبه ومنهم مؤمنين تكمده طائفة غوصا مبار والاشق يبين ايه اللبدي مالوالدقان إيه انت ابتري يا قراباء إيه انت تلايشو لبع لبا لبعا لايشو يا ايه اذيك جوغة نوابا حايا سيدانا لايشو تشيله فلولان نفارة مدولو من كل فرقة قبيلة اما طائفة كوهلا لاركو اللي جد حقه ومنهم مؤمنين تكملة طائفة قوس المكبوح قردها تكوين دون يوحى قبنا يوادقر دينتي يباهينا يال كاردي يتبينا يال مسلمي يدافعأ يال كل يجرجار يجرب جبا يسوق قبنا يال قرالو قوس الحين إن كان دون يوحى قبنا يو كوهدها تيم حي قبنا يال ليتفقه لي حجرثانه قردها تيج في الدين هنتحجرثانه إن وله مهمه إن كان لديه مدول بابا لغو باها سيدة باتك إيابيه لغو باها يا جيهات كان لغو باها علمي كان لغو باها إيه يتفقه حبارتان كوان هاري في الدين الدين تي حبارتان محالا نقول جيهاتي إيه يقول الدين تيباراتي والله إيسوس هو نقول قربة قولة الكريم ماهو قدكيس ورنته سوى مسائلة أيهاي دين قدم بيسي waxaa محرم muhrramada aya la reebay waxaa soo maamuraada aya la isfaray qaata wari yindiru kuway wax bartay hadigeen qowmhum dadkooday u digayaan kuway duureen waadigaayaan umar la markaa la duulo dariiqaha laashaan lagu duulo gargaar iyo gur ameedo kala laarg ba muslimiinta uu iman jirtey xiyaala badan ba laga halkay halka ku الرب <سؤال> يقول أيها أيها القوانو شجعان حسيب بلنا أيها القوانا مسائل كيف يخجل يدين تبرتن أيها القوانو شجعان والله يسوع الله لنا يا ولي ينزلوا قالوا رب وان نكون دولي ولي دولي قومهم كوي فخرا برتاي قرنا الله يسوع دولي نغذان إليهم كوي يقول لنا كل دينة الله يصبره أما الله يسوشكا قيمة دواء معه كم عمل فلويل لعلهم يحذروا قولا كستاهيس كجيرين وحي على عذاب عقاب في الدنيا واجبين هيا أما عذاب آخر واجبين هيا كوان دوليناها كالدكتونا ذين كوان سيجوغيناها كالدكتونا ذين كم عبرشاتي وحلب بارتي قيمة دواء ويا كم عمل الله فهمه فبدأتنا الله الرمائي فبدأتنا اللغو عمل فلو وصدق الله في قوله وليعلم الذين أوتوا العلم هذا العلم قال لسي هاو قادين أنه قرآنك الحق من ربهم إنه قرآنك الحق ربك هو تكييم دي هل تهو قادين هاو قادين لو به إذن أصبح نري في اللغة العربية ايه فاي ديسا كل كاد مسالة ده اقاتي ايه مال كاد رميسا وهو لا ايه مال به ايه جاني سدحد فتخبت له قلوبه علمي قاد بارتي ايه اللي قنت هذا ارهار اصنته ادكو عمل فسوي سدع الاسه اللقم امام ارمان امام البخاري رحمه الله بابكو سمي باب العلم قبل القول والعمل ارتويه ان له اقاته ايه وحيكوه ان و ان لو غادلا ما لو عمل فلو او كل لفظه واحد لا شيغا لا يرى عمله وحا لا لا اله إلا الله كلمه لا اله إلا الله إلا كل كلمه سنجري محادو قاتي أنه لا إله إلا الله. أما شقري وصفي لذ بكوي. كل ك العلم قبل القول والعمل. وإلمك ورين كراي مذرو. إلمي العو إلى سميينا مالو تجيماي. شيخ صفيلا الله أغري. أي ريسلا دنتو كنجي. أنت عن الصفيلا أغزام. كناك وجري مايو حمانتي دانو جاي. الله يجيب على. كل ك أركان تيري برتاي. شروط تيري برتاي. هيادة ريبرتي ورقادي سلاد هيديها هيد لقنك الأرجاء يمرت على رقتي ولا تكذب تكذب باللابي إن ينسلادهاي سفينة وآخر ذي حكمت سلاد ورقادي إله سفينة كور سلاد أن تكذبي تنبدا في جنة إجازي ميزو وأنا أقول معه الله يبعتني علمي هو حق الرجامة كلها مهمة العلم مهمة كورن كردار ما جرتو بابن العلم قبل القول والعمل قال الله تبارك وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله إذن أماش هذا أردل وإليه على علم كل تاي كلك آياته وحينوت المانتاي طلب العلم لقيم جيسا إيه وحب رشادها ونقا إلا ذا وصفا من صفات الله تعالى إله عالم إيه علم إيه علم أذن تبقى قرآن كسر تنعلم الغيوب إيه علم إيه علم, إيه علم. بكل شيء وعقد أن بواقصة وضاركتين إذن صفة علمك أصفة غالية من أن لقاري كريم لقام مرمون إن أحلب بارتو حصولك في سمعوك يري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إله ونقل هذا الدينتو كاسيسية ينبهدان لقو كسيسين وعقد فلا جمال أن لكم وردون وما كان المؤمنون مؤمنين تأجد ماها ينفروا إني دولا كافا إذا إلهاني ودر إذا لولا النفرة فحل النفرة مودوله من كل فرقة كما هذه الأركحجة أو منهم مؤمنين تكمله طائفة كحنا يدوسه وتتخلف طائفة كحنا يعرضه هاي قبنا جانكو يعرج ليتفقهوا في الدين في إنت إسلامك حرامته يعلاشه واجبك سنها مكروها مباح حق هذا برتانه يتفقه هنا يقرتان في الدين دين تقرتان تردد نادين لا قر تدين ترقد لغماه ينذرو ينذره لبعض قرب هادجا قومه متقطع أو دينك كجرت تبلغ هنا ولا جما مرمى بلغه أني ولا وعي هذا يضب لا كبره أنا اللي يبلغ شاهد منكم الغاين قولك رسوله وحينا جون جوجا إلى النور أو حرام وحاديك مقاشين إنسان مان تجوغين كارسية داران دونتا المان قوة تمركات جوغين الا تنبهوا وعلموا ليبلغ شاهدوا منكم الغائب هل كارسية قفتها مقال؟ مالكاتا رسولكا قفتها مقالة وحل كارسية تلمامي إنهم ميتكا موحك كارسية قوة بجوغها كعلمي بدين كارو أو عامين سامعين إذن إلا ترائيب علم نواد لماذا عمرو وندما سيت خيارنا وندما سيت هي خلاصت وبطالك يا جهلي يا ضلال حق يهرمل لمين جاي وما لك غيرك انا ومن اللي يا صورك رسولك مقلي منس فربم مبالغ او عام سامع كل كان فدل لك على بردوي حتى شيخك الك المي بسمعها الله يديه ابا البوق قبا فدل لك لك كل وحشينه لدى عقل عنها الله برك واليئذ المعججه قومهم فتكون ذهو دجين اذا رجعوا مركه قوم كلاप्टन اليهم قال لهم اي لعلهم كدجود منام توذا يحذرون ان الكدكتونادن الكفر والمعاصي والشركه والنفاق وسوء الاخلاق الكدكتونادن يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم ايات شركي مركي أي جزيرة وكلماتي تسولك حياتي سينا سهلواتي إلا أن تبوك سنة تسع من الهجرة فيها سنة عشر من الحجة واحدة سنة إحدى عشر نبشي صد حلالية ومن كذيبه لنتي إذاً وحاها بنوسمي خطة أي أنه قارادة قرادة قال لأنه خطة هو ما حي وحوايا قارادة سيناقوك لدويهين دقم أهان أي نورد والكفر من لا تواحدة حجم ما هي ضعف والبجالين واقطع عن تاي امتنقو عقتي لافزنو انا اتكلم تتكلم ماشوا كده ما له ان لا تقاله ما كل كوه او يسلوك في تقال ك ماشة اجوب تقال خي تقول كده ايها الكبيرة ما يشاد كورا يدعوا إسلامية خت الله بندي إسلام نمو حدودي لا يعي ملك ما koban nimana noo golow nugu hoos noolow ci siyaad dhinaysaa sanadki kale goobad dhinaysaa marka islaamka dad uga diinta habaadu dadka barsta bannanka ka mareys faaduu yara walaal kaadana ci siyaad laga qaadaya maal guney isagana gunimuu qaatay gaalki koban nimana muslimku wuu goladay xukun iyo tan eebale muslimka wax ma muulay buu ku hoos شان فرادى على علوه قالت علَى خبِي وحير يا أيها الذين دخلوا آمنوا حجر ما يجو قاتلوا الذين قلما الذين قالوا يرونكم إذن حجته من الكفار كملا واليجدوا إن كان قلب الجارى دفع سنًا إياهم رواهم مسلمين المسلمين توانه ورزانتهى مدنتهى خبكة حيدلة حنانك أين الديار يهين مر كاسد خوذي بنان كلا بيجون كل يجده هالحين قالوا فيكم الذين كمومين إنتا جودين غلدة أذيني غام نحرس درج قالوا كلك فرق يقف كا كمومين كا كالة المامي وعلى ربع كل كاد قف مومين أركتيب نحرس يتابع يواجه فرفر النحرس قال مر كلا أركتيبنا عند جود جودا هذا ملفسنا أي حفر في ها هعسلوا قولك على المانتي اللي جوتل ما ميمونين ت محمد الرسول الله بل معه أشدوا على الكفار وحنا وبينه بترجى مانتي يلا ما إنه مسلم كي يسج قارئ سليعي قم متب متك كله قارئ كتجبيه كلك قال لا أركنا سي سيور اللي هنا الدين في إسلامك يا تعالين تلب ما معه يا أشدوا على الكفار حنا بينهم تنطي بين ميتاي وليجيدوها يلينا القالة فيكم لحدينا غنيزة اضيح قول يفعيل قصد ايه الرقان نيمو ايه جاسين نيمو ايتيتبسنان ارورسنان اقاسنن ها اذنك يلينا القالة اذنك ابع الله كحيران تعاليم سماوي احيث ولا قيه يقعنا قالة وحمي يقعنا سيوحكو يقعنا وحاو عمقوبة قلبك قلبكو ذينا واع دينثي سيرك ايا كفري ايا النفاق ايا قساني ما يا قلبي غدي بامدو ابنك قلبي في نيفا نورا بين الله لي حتى رجتي لكن ابدا بنا قلنا خاصه واكل كبدلي ديسه كم بالك نقول حنتيسه شاشينك كان مسلم كاين رجاله لدونه يا فيكم لا دين خيره وحبنا وجاءن والذباب من بعدي سوالين في ذلما جلو يعني كات كان كلا وأعلم أن الله مع المتقين كنفت هذه لما لنا وجا إلى إنه تحقيق اللجرة أقولك الكفر والمعاصي والشرك والفساد والذنب وبكيس كيلاريو مستقيمك وتوحات أقاذة أي بلجرا بالعون والنصر والتايدي والتوفيق وصدق الله في قوله إن الله مع الذين تقوا والذين هم مؤسنو، والذين جاهدوا فينا لنخذنهم صدولا، وإن الله لمع المؤسنين، إن رحمت الله قريب من المؤسنين، كرخ سوء بغضان، إذن كربي إذن كسفيع، صف كاس لمجيرة رب، إذن كويدين لجيرة، يا أيها الذين دخلوا من حق الرماة قاطروا لذا الذين كوا، قالوا كن الكفار قالدا. وليجدوا فحيلان كالذا فيكم دحدينا غربة تظنمية أذيب حايدين كالانو واعلموا أقاذا أن الله يبوينا مع المتقين كفرق شركق انت اسكيلة لسا الربك البغضاء أن يلزل بالعون والنصري وتعييد وتوفيق وإذا ما أنزلت صورة حدين المنافقين وحبدا كشكينين هاياتك صورتها وقودا بيارك سلي المنافقين هاياتك وطابتين وليه حاليناك ضماني ايبين تي منافقين تي ايبين ايب وعا منافقين تكمل هاي سانوك لكوكي قوبت وقجلان وحي عسوكي مال تسولكي او كدو الاغريو ايبين ايبين ايبين ايبين ايبين وداد حرام ونحرال هاي ايبين تي ما دبتون بيك قبان هناك اشفت ايب وانا استعبان ايب وحالي ايبين انها منها يلمسوا انك ببعين مسلمين تي مركي مشغول كتاهي فقال قرآن عصب رسولك أغرنا إلا نفري وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنسيتوا لعلكم ترحموا كل المسلمين تكسيتيه ل رسولك إياه وحجي إياه قرآن سعونا وبو بياباركنا أندل لك الله إياه خنوفنا خريناكم من أحد ما لدينا جاء هذا ما صواب حكرنا ما لدينا جاء هذا تربية سيديس كميا إياه قلب حيا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون عقل هو ذي لنتي ونفاق يسيركي جلي وقلبك هو ذاو يهي او احفا ما ينوي ساسي المنافقين تيالي جلي بلنانك مرحبوا بعان يادورك شر لقوبون هذا الماشا الجوغي وحيل الله قرآن باشروده يهو حكفا إليسي أيكم زادة هذه الإيمانة يهو حكفا إليسي إذا أردت جوابه سبحانه آياته أنه يقول إمان دون ته قال تعالى فبهو عيلا ما قرد منزلت سورة دفع القرآن كميدة لده جيو أما سورة النقطة أما آياتها النقطة فمنهم قردت جلد وحاكمه من قرباك جيلا يقولوا دحايا أيكم كي نبي زادته أكر بسيسك هذه آيات سوى دفع إيمانا فالقرآن بسوى دفع القرآن يقولون هذا الآغين إياه حقا قرنة حقا قرنة يا هذا واحدة قرانا حقاكا قرانا يا قلبك سواحي جادين يا هاي شركي النفاق بها اللغو حيري افتين قريب مايو شرنا قبري مايو اذا كباته وي فروق هذا وي البوحة ولا شيء وي البوحة محمد قادة واحد كسبتانا وابدادانا يا هاي اذا ونحيبه مصامينين وكاسو حولي يا هاي منافقين تيكال وكور جهدا ايوكم كينة سادته ايوكور لشي هذه ايادة نيمانا فلا وحي لسام الذين اخيارته امنوا اول ما شيء ايمان لييمت وحايس كجي سايس مدين ادينك اول ما شيء قال لي ما ذا تماذن ايمان كان يا اديسو دكتينا اكسورجي دا واحد ماشي لا تماذن كل كا وحي اسكو الذين حق بما يي فسادتهم ايد عصب المحي كورنيس ايمانا خلق ايمان دائما يزداد اقرنها ويزداد الذين امنوا ايمانا والذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوا ليزدادوا ايمانا مع ايماني إذا ضك ايمانك كجرى إيمانك دائما وابدا وزياده يا كل ايه دليل وفي سورة فَإِذَا ظُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زِيَادَةً إِيمَانًا إذا فهم الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَيَقُولُونَ لِسَيِّدِهِمْ آمَنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آيَةٌ عُصْبَيَّةٌ مَعَانِيَ كَأَنَّ فَرَحَ مَيْلٍ جَوْسِدًا لَا يُهِينُ وخاسر أعو درسِك حسود إنه قادنبا إلى درسِك كان لغا فرح مير أن صدقنا مر عشرك لغاتو سأسو آيات عصبين أي فرح كردينا زا، وهم يجا أو يستبشرون الدبل دجايو، أي ضعص، يعني معناه يكفهمي، يعني الرومان تا الرومانيين، وحكمنايو، وجمدو. لكن وأمل الذين أرداشا في قلوبهم لا بيا الكوادا، مراض، أدركوا مرك في قلوبهم ليرا قلبك جسمك واكدو من يعي، مراض القلوب واتقانا النفاق والشرك والكبر والحقد والعزاد والعجب والرياء. والصبر نال كل ما كان، إن دخل ما كان، قلبك حمل ما كان، مسك هذا ما كان، خوفك يُدُر هذا كان، نوادماتي. كيف يا عزتك ك، الذين وفي قلوبهم لا يلقوا مرض، يُدُر كوكس يعني فرقا فزادتهم وعيقهم بيجي في جسم قرن إلى رجيم قرن قوذيهم. أنت آية صدر تهورنا وابنيا، سن واسيبا كل قرن, قرن لجودة. ايضي الاركب البانية فرنقرون لقدرين نغذين ايضا انباشتين وماتوا بغتية وهم كافرون ايضا حق ايضا ايضا اي اي بغتية اولا يرون تعبكوا ومجهدان المياه انهم منافقين يفتنون ان في كل عام سند الاركب مرة تنكم او مرتين لباكم انت فضائية ايضا ايضا انت ايضا ايضا ايضا وحيو احقر المياه حقا يوحكا قرنايا ثم كقدر لا يطوبون نفاقي هي كفره هي حمي يعداودي أي ربي رسولي المؤمن دينه قبل كاللابا مايان وهم إياها لا يذكروا وراهم هم يغي ماها يذكرونك وهوان سما يغي ماها يذكرونك وهوان سما يا قلبك يمتابنش. قلبك يا الله على قلوبهم إذا قلبك وديوحكا لما يغي ماها ما ما يذكرونك وهوان سما وإذا ما قرته نزلت نتيجة صورة قبل القرآن كملة نظره حوله بأموه منافقين تقارقو إلى بعض قارك كانوا دورا قائلا إسرهاص هل يراكم مدين جهلا يشأن القرآن ما ها أن قالن رؤؤا بينا يا مت جيسن كان القرآن كئن تجرو فليحذر الذين يخالفون عن أمري قرته قرآن وقدر بيسوك منها كذل قدالوا بهاها في سورة نور بينهوك تقيدونها حال يراكم ايدي جهلا من أحد قفكوب على الله هدي لو جهلا انبعها لا يتعلم إلا الله يتبقى محكري ما يتعلم لكن واحد اقوى هديو ويتعلم ثم قدال انصرفوا الله بتعلم صرف الله هو جهدي قلوبهم الله بيالكوضة حبهين المغلبه جهدي سمحله جهدي بأنهم بسوى أنهم إيجا إنه قوم تديهين أن لا يفقهون بحقانهم قلب قوة بنتيه وإذا ما قرت انزلت لديه سورة قبل طبعا من القرآن سواء كانت آيات أو آية أو سورة إذا ما قرت انزلت لديه سورة قبل القرآن قاملا فمن المنافقين دوحا قاملا من قربا قاملا يقول لها أيكم كيني والاستغفاف هي تحقير القرآن كلا حقيرا أيوكم كي نابي زادة أكر بيسي هو إساكا هذه آيادة إيمانا أي أي أكر بيسي الله أجوابي فهم الذين أخيارتوا آمانوا هرأي بأورونا أيو إذن كي وكردا بطاعة الرحمن وينقص بإسيان الرحمن فزادة هم أي, أي أكر إيمانا رمين وهم إياكا ويستبشرون آياد الكفر كل كواحد الغفر هو قرآن ككريم بدل الملك وصدق الله في قوله قول بفضل الله وبرحمته فبذلك فاليفره وخير ما يجمعون صورة يوسف بين قتيدونا وهم يجا أو يستفسرون كواحفر عيا ومال الذين أرداسه في قلوبهم لا يلقون الجهد مرض عذرك كوجري حزدهم عياذوا على الكرديس في سن قلمه هي قر سوي بيني دم بقديب البطيل bayrinte ayadan tan ba belliye tan digoodi ba kubatay idan azab iyahu ay yidhaarka ba ka faayideeysan ei sido kubanay u wanag uga faayideeysteen aqshigedu xadaydadu xaraayadu korrisey fil sanqurun ila rijim qurunkayawal qabeen lugu daray oo loo dumay kulkaas qurunkooda arrada ka batay wammaato في أورا يرونهم جذانهم أنهم يقين يفطنون الله جباعيو في كل عام سلط الأرك كل دي جودي مرة كل أو مرة وحى إيمان يبلغ تلاقي وكوان زمو أي مر والبلا كل من سن الأرك وام كلام الله عز وادك يا وحي جزودا يا يا مسلمين تا كارك يجوشة دلكهارل نذكهارل يظهر دل دل للقبنايو توصل الإسلام كله وده يروح أركايا ثم كجدالنا لا يطوفون حميه كلافن مايان ولاهم أهل مايان يذكرون كون ثم وإلى ما قرته انزل الصورة كفا القرآن لا تجيو نظر بعضهم قرقوح دورة إلى بعض غار كار كائن بس هو قبل قبل هل يراكم أيدي جلد من أحد غفنا حدا لو جلد ثم كجزء البي إنظر فوق دمنه فصولك يمشي محل غيرك من يسقي لو برناي اي كغدومان صرف الله الله غديو قروبهم لا بيالكود جمله دعائيه خبريه اي لفظي واغشاي الله قلبك ودي جيلني سنقفوا اركي خير الله يدرس لا قالايو با الباب غبوو كبي بوبي انكار كودخدي و قوسن حظ ايان در يشق نموي فمن صرفون لا بطه صرف الله يأ يأ صرف الله الله قلوبهم لا بيالك بسبب أنهم إيقا قوم من تجيه أن لا يفقهون وعقرني وقلبه وضي بنتي فقد جاءكم ياب إليه لفظاً آياد هذا دا السورة داوداً بيسا أجائبت داو هذا دا وحاكمت صوبنا أي أي سيقاره وتلمامين قال تعالى إله وعويري لقد وحا هذا رسولك إلا كيدي تحركوا كردسينا أي دباتيين أي يا ربي وعقلي لقد وحدبا جاءكم عند يهو ايدين يمين رسول احد لدرا ايدين يمين كان محمد ايدين يمين هو الرسول رب مثل حالنا ما حد وكشطينيا مسلمين يا بشر ايدين كي ولا سيما العرب عربكم في جيران ايغو كداشي بلد فودي بو كداشي لغه ودي كل كار عرب ليا وتشريف قاره واسهويدي إن ورا لكم ويلكم دي ولد كي دله او غدي غرسل دلكودي هي اللهجه دي هي دي اللغه دينا رسول لمضي دي لو فجيه الى ريدن مضير او شيطان لايدن مضير ايدين كانين تعرفون إيدي النسبه وشخصيته واخلاقه وعسرته واسمه اتوال باوتقان من عندكم كيش حاجه مع قوسواروري لقد جعاكم رسول من أنفسكم إذا لا أمرك الله أشاهدك أنا أنفسكم كان إذنكم قيمة بلون ومالك الله أدراه سكت أما الله إذنكم أركوه ساد بوستر إذنك يوتيين أما العرب قارانيتين من أنفسكم كان إذنكم فينام بلونه رسولك الله أدراه يتبع عليه ما ما شقده انه يغلوف لوف كينا ننقل ماه وانه نسخه دمنا حريس الله وصدق الله في قوله فما أرسلناك إلا الرحمة للعالم والرحمة إلى صدره عزيز وحادك عليك كركيسا ما عليتم وحادكم أشبه بيتان وكوه أبكتاي وأمت الليب ما وقال حريس وكود لالي عليكم إذنك أمتها كركينا أيوواناكي يا إياكي آخر الله فكود لالي بالمؤمنين تتكيه برميه قارهان فأوفن من أطرس بلن وأقلبي دبعسن ويالرحيمون ونحرس المؤمنين وننك أسأل لا يدين صادري إلا ما ألميت إلا ابنك الرميسان والرعذان من ديدان لبضي النقنيسان حداد الرميسان والرعذان واسيدي للرب فإن تولوا حداد جاستان فقل صوبنا وعاتنا حصب لله هدين لي صادري والربي يكين تلمامي وصداً لا يقول شيئاً أنا هاي أسادي الديدان الله يغفل وإذا انكمار ما حصبي الله الله يغفل لا إله كارمدلق عابدا مجره إلا هو الله ماهان عليه كوركيسة لا على غيره أحد كان يوحكو فريما أي أنت هو وهو يسجنا يقول فين جاي رب العرش العظيم وهو أرسج أوى ممكن بابه كوكبا الله عليه أما مرا أما قول يسمع يعترف كرا أقاب نذيسة هي قدر نذيسة يعلم وصدق الله في قوله وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع نقر In Jacobum within him, Krasur in the middle of the ray, Minam Fusikum, he didn't a Basar Kabani in Kamila, calling the mana basarumiduko. Coldam Kalana, I wanna eight and a horn, رسول الله يدين من أنفسكم، هدين كيدن كذا شيء، هدين لذا شيء عزيز، هو كوا ذلك ياي، عليهكم كركي سماهنيتم، وحكم شغوه بيسن، حريصون تلال بلن، عليهكم كركينا في مصلحتكم في الدنيا والآخرة أيو كذا لبلن ياي، هدين ما قال، بقولي اللف ل، آخره حمو، ابن حمو، هدين ما بالمؤمنين إن ما يزر علينا شافون حماية لبعثة درادة، متقطرة من الجريون، خيمون. إذن حريص بلن في الدنيا والآخرة إستقع دمب وأن حريص نفلق لي وصدق الله في قوله فبما رحمة من الله لم تلهم ولو كنت أفعى الله القلب لن فضل من حولك حداد قلب زنداء والتباع العمتاء لغيسه مكاتم هذا أذي قولا أي أن حريص فإن تولوا حدلك الجهزتان إنا يكون رميانا يكون رعان عن الإيمان والطاعة والاتباع والاقتداء بك حتى يكجزدان فقل به حصدها أحدك يغفل الله يبوينه لا إله تربط لك العابده ما جنه إلا هو إبوه ماهانه عليه إبوهينك إلا على غيره أحدك أشكر مها وعنى ما أي أن توكلت طلاثة أرتي أمرك باسد وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت فتوكل على الله إنك وعلى الله فتوكلوا كلوا إن كنت مومني أنا جود أمباسيلا ليقول فتوى كل هبل آمنوا لمكر صنادق لا بريء لا طوغ لا عفسة من الإيمان أو قادين وحثاً وعلى الله فتوكلوا كلوا إن كنت مومني أخذيدا المومنين هيمة إنت ذي بدال درتان حقي حقي أبودا بريقة البيت فصي قرمجوف لعنة الله عليهما قواس عسكرا دان إيمان زرين لا إله أحد قاله عابدا مجره إلا هو إبا مهان عليه إبا وين كوركي أي أنت هو كانت تلسارتي وهو إبا خب العرش عرشك وينك بضان أبور المعملالة عرشك العظيم وينه سورة يونس سورة طبنادو مركب نقصب لو نترسق قرآنك وكاك عمو وبقال يأفر يتضان سورة ذا كوره غينا بالرب الناس سوره يونس سوره تبند فلو لا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لكم رجعانت سوره تبند سوره يونس غراه دايني وقيبني مكي امدني اين حدودك اقني هجله كنونا يونس كمتعي. مكي بالايره سديو wixii kale soo aroosidii ay laabatan suradola oo markii nabigu ka guuray mako is madiinada gayso dagay madani ba la yunus kuwa sura makkiyah markii doonta bismillaah iyo horaba xaday billaahba soo sida suralaha makkiyah walaa qaba ya tawheed ila tawheedka qaada diqto qowdaniyada iyo ruudiyada kaado soo sukto, subana, آية ذا بكره للمن مكية وآياتها صورة يونس آية هذا مئة وتسعة آيات أقول يا سقراط آية ذا دول بطن يونس وباللابطين أبدأ وهذه الصورة مع صورة ذنكو باللابايا بسم الله رب وين مزغي ملا عقيم قبل الرحمن نعريس جود أونك ولا قارث نعريس الرحمن قال تعالى ألف اللامرة صورة دي أفرده سورة البقرة ألف لام مين وكسوة ومرمي آل عمران بينه ألف لا مين وكسوة ومرمي أعراف بينه ألف لا مين وكسوة ومرمي ألف لا مرا سورة يونس وسورة ديافات كُبِ اللَّهَ بَنِسَ حُرُوف مُقَوْطَعَةَ ألف لام مرا الله أعلم بمُرَدِي نقم في عربنا ألف لا مرا كُمَيْجِرِين العربية معانيه اللي هُمَثَامِيكَرَو تفسير ثابت من الرسول الله هينو إذن الم وما أتيت من العلم إلا قليلا من أقان؟ ألا يقان هناك تفصيل هذه وفي نفس الوقت لما فائد بحظلا بين كشكنا التنبيه هو التعجيز ليس كن براء روجين أيها حياتك قرآنك أما ليس كعجي قلينا أيها كريم ألف إي الله من يرى الله يبويني أن يأعلمه بمراده ونجهده سبذلك ألف إي الله من يرى ونجهده ألا يقان. تلك ألف إي الله من يرى آيات الكتاب إلا فلانوك لآيات كتابك إلا فالبياني اللي يرى ربائسكم ملا ملك اللي يسو إلا فهي باب ساج خاتم حديد صوب خز آيات الكتاب أو كلوه آيات من الكتاب وإضافة بياني تلك تنب بالله أما ألف إي الله من يرى كلياد المكتر اللبذي آيات آيات يلوي من الكتاب قرآنك يقيم لك بدنك الحكيم فعل ويا كل كفاعل مفعول بله بذيه وقولي هاي مفعول مركاته هاي حكيم لا صوغي حب إبان لا جسوع وهاي لنا تاعي كتاب الحكيمات آيات حب إبان لا جسوع إسقاط وحنا سخو إسقاط لا مان سخو حداتي لا فاعلنا أم تقولين هاي قرآنك هو قاد لايدين واحد ميا متنيرا اوامرتو فري نواليدو غبي احضرتو ديحيي ودييوشيغي تمت كلمات ربك صدقن في الأخبار وعادلا في الاكامه كل كان حكيمي كتابك سيدي قول لي مرشد المرمار سنه اوحسه اللهم وشاكو جيرين كتابك ايدي سيو واحمرك لا تعفي مشركين تنبغ عليه سيدنا ات والسلام جسك جليسين ايالي لا سببك خشدين وما أكان موحى هو هذا للناس داد قسر كنتي عربوا حجبا يا وموحى إلا يا بني أنا وحينا إنا القرآن إلا القرآن داجيني إلى رجولي من أداجيني منهم يراك من وحي قال إنك لو داجيني محالا يريد أن أنزر دي الناس دادك وبصير فرح قال الذين أن اللهم من إلهيهم قدما صيدقهم في مقتل إن المتقين في جنات والنهر في مقعد صدق كل قدم صدق إيقاله لسان صدق إيقاله مقعد الصدق إيقاله كل إنت إله هم إيشاغ عضي أيها دوني آخر أو عوض الغنيا فمتقين لقدارك فالكدل على ذلك دوني لو حباوية بل بلينا فأنت أن أحكي جريت ألا قدم صدق فمكو مدهت بيليهين انت ربهم فبقوا دكتي بيكو ليهين قال الكافرون حق ديدر دي و ايرادن دي حد القران كي لو شيغاي ان هذا لا ساحر ايا لا سحر لو با سحر نافع با اخري كل كسحرنا الييه قران كي با يشيغيان ساحر ني ذكر اخري النبي كي يشيغيان كل كقران كا كاني و النبي اجا لبد با سخيرا ساناي و حدل عرف مركا سيدي النبوودي و قران كي با كان الكافرون حق ديدر و خا إن هذا قرآن كأن لصحر فلوي أو إن هذا اللي كان محمد لصاحر وفلم فلوا معجزة أي مار وعين أي يarkan مغين أي فلم فلوا لمدي سعادته حرف الأمر الله علّم بالمرادي تلك تمر بالآبى خياط الكتاب قرآن كأيادي سو قرآن كالحكيم المرتدى من مر مر سنة كان موحى آبى في الناصيد أجابن يا وحينا إن أنا وحينا ما ددخل لي آبى يلا رجلين النبي منهم فينهم تلقى كندلا ان اكن لي انا ندير دي ان اصحابك حماو وفشير بشارة حقيقه وفاشر بشاره الذين ضدك امنوا حق الروميه ان لهم دين الىيه قدما سلكن صلوخت يغاله واخريات دون لابد ادون كان يغاه توسن ورنعت غهيا اخرنا الجنه يغاته غايه عند ربهم شدقود اكتيب كليين في ادون كان تسنان باو قرآن آخران جنة وقرآن لأن الله يقال له قال الكافرون حق ديره وعيده دي. إن هذا ننكان محمد الرسول بناها لا صاحرون فلنفلوا مبين أي عدده مركي القرآن كينا اللقود بالله بيسو بنيهنا اللقاه دلي تربا سيهن سورة يونس وكبانارك خبوضيات أدلة بيسو الهوين واحدك ربي أونك أبو راي حانتا مامولا إذا ذنمضا في المعنى هذا يساقال تعالى خبوه إنا ربكم هذا تخبقين كرم وإنه وأصنام إيه أحجار إيه مخلوقات أدوح مودين وحبوا وحبما إنا ربكم أحدك إذن له أبو إذن أبوري إذن مامولا والله معبولك حقا في المعنى سمعك من الذي الله خلقه من السماوات إلى الريال والأرضى طول اليومين مجدوا كومي يران في سته ايام من ملي اركدو اي كومي اولها الاحد واخرها الجمعه لعل ما المطب ابو ري شفتي واحد ثم هدو جليدي ديسيكدبو مستوا يدك عاداي على العرش اشي كركيسا istiwan يريكو بجلاله وعظمته بدلي بين تور بين تشبيهو سماين ماينو اشكا اياك سيدو أولا كذا أشجع سكور كيسا لكن الاستواء عليك من تعرف صفاتك عظمة هي جواروتة هي كمالة هي وينكة هي قهرك كطوسيند تنيني ممكوري خلك سو ككورونا شو معنا حتى ناس مركو ككورونا سو مامورا يارك يدبير الأمر تراضي كونك أيو أبا مامورا يا إلا على ما مصمم له ما من شفيع خبيني ما دي مخيلاتي المامي حد انا روحي لهن غبا هاي هي المحلوق انه دم ورده انه ارجيه يا اخيار من يا شفاعا نكرمنا محمد ابوري خاصه بيت علينا دجت ما من شفيع أحد ارجيه ان كرم ما جيله الا من بعد اجيني الى مركو قالا يروحوا شفاعه ودرو ايها هذا شفيع النغنايا حد فذلكم كاس ليدين في المامي للابوري قول ابوري انكم دم مامره اشك كوستي ودي. ا اللهم عبدك حق العباده مودن اعسلوا العابدي كلام ما تجرو حبوكم شوفوا بيدي يقولوا بيدي اللي شوقه ايش قاعدين ربيا حتى عبدو غبيه وربي يا عباده مودن فعبدوا جو ايشا قريه لا تعبدوا غيره ساعباده من مودن حد اللي شوقا تذكروا انت اللي قا حد والله ينسى عبادك فري وصوت عن تين قحد لو وانسم ميلاده إلا وعذو ميلاده الحقو فلا تذكر مولدا وانسم أيها ذات وانسم الديدان وركان كري وايو فري واحد عبدا جسمك وركانك كري وايماه إليه إلى الله ابوهين حق لا إلى غيره أحد كلو وركي الصور أيام مرجحكم لا بشدين النغضي وحزك ترى بري توابنا ديال صلا أصغي يا ليدين كينا بركيس وادي دين كتاب بركيس وادي دين حصول كيسينا وادي دين نعم نعم مارا ليدين كواي إليه إلى الله لا إلى غيره فتوعيكي يا مذا الأشعة أمرجعكم لا بشدين آتاي جميع سادو دنتين كبر كبر ترين كارميسو كفكار مرا مل سادو دنتهي إن لو الله تعالى وعد الله إلهي روي سوى حقا صرنا يا ديدي كركل عنكرا إنه إبر يبدأ ويستجد باللابي الخلق أونك أرتزنا وحلمه من كلا جزنا لمه من رمق ياسن روما عون كريسو سان يالي إنه إبر وينه أيبدأ الخلق أون إليه في باللابي ثم انتوباب يصنع كبره أيعيده حداون غيام سعدنا يا رب محب سعينا عيني هدفنا باب ريسي ليجزي منه أبا المريو الذين أخيارتا أمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي أصالحات أعمال وناكسا بالقصد حتى لدى اللغو أبا المرينا جميع الدم بالدار هي برواق مضح اللو قالين سل يا لأخو بكرنا والذين كفروا حق الديني وهم شراب وراب نحو يهينا من حميم بيش كل كلك حميم إليه أحموم، إليه غسلين، إليه الضريع، إليه الزقوم ألابا ديارة ألابا ديارة شراب إليه العبيد من حميمين، من صبالينها وعذاب إليه أليم لحبيا بما في سبب تيار كانوا في الدنيا كل نغدان يكفروا هو حق الظانية لكي سأدل تتوحيك هو وحى الذي الله تعرى الشمس قرع يا ربيعان. نور كان لو قورير اكو الكيزي للعميله يا كرلو ديمون لايا اقفكي سانو ديبوي شي جقوريري اله ابو را اله ميت كلمه يجرو هو الذي الله جعل الشمس قرع لك يا لي ضياء النور كون ولخمر دايحينا نورا افتين عادي وكاسكوس ايو يا لي نور القمر مشتفت من نور الشمس قرع لو قاطعها سلمان وقد جره دايحي لا قياس Manazina Dagoi, Siddy Alavatam Bos, who haven't been Mel Daga, Bakadarahu, Iladani Jangoye, Ma Manazila Guryu, Ayuku Jangoye, who have been the Mazil Dago, Shidadi Alavatan, Bishiwa, Eva Habenu Mahnana, Hadai Bishaburchanto, Haday Sagai Lavatam Gudarato, Hebenu Daha, Mahasan Loya Dagmada Ya Kurada, Yadrina Lakiva, and Mulfala, ciin aad u baratan adadaa seenin guul yar tirado sadaa iyo toban ka bilow iyo bilbintay ilaactay malmaas todobaada saadaa 19 ka inaad ugaatan baa loye iyo adinada waaway ee lagu garana waata tii taalmoo inaad ugaatan tirado la مركي العجل لا مركي زكذا لا بينلا مرقي يبلن كاسمايسن إناد أوجاته ما خلق الله معبورين خلق هي ب ما أبور لذلك الدنيا الله شر كبير خر هذا هي الدنيا هي إرقي الدنيا أونك ها ب ما إلا بالحق إن لهم أيه الله راعه الله يقول أقول عبد الدنيا أمر ينهي مركي سمال مرو أيق ما يفصل الله واقرا لقدر اياتي قرآنك اللي قومي انت يعلمونا وحكرنا وليا دلة توحيطي باسعوته ان في اختلاف الليل حبينك ايه والنهار ما لنت ازدغمرته سايش ازدغمره بالمجيء وذعب من نواهم من نواسكي وباللوني مدفك ما لنتي واحدهاي حبينكي وامدويهاي وبالطبيعة ما لنتي واقروشهاي حبينكي واقبوهاي وبالزيادة والنقصان حبينكي يا بدنا ما لنتي يا يرانا يا عثمان مولانا حبك لما اجى لك ازموجي في خلق ان في هذه الليل هذان كيو والنهاري مال انت اس بدليتوده وحي خلق الله اباومي في السماوات ترى ريالك او كومي هو عقون ابا غيرك اي لوومي اادو جرى بدنيهي ااد جرى سماويه ااديو ترى بالنتاي و هو الى السماء كو اومي والارض رب يلكو كوو ما ما خلق الله في سماوات والأرض الارض انتب الا ايات دليل يلو و وين با كسوغان لقوم دل يتقون الله كبايا هل كان يدي لو و وي كهلايان <تصفيق> <تصفيق> سدا مرك توحيد كيلو ادي يوديركا لا قاداي شياما لا حدلي قرانكي لا حدلي سوباني لا كل كا دك لبو نوداي و لا ساليت اللههما نبذ سوحس دهي كل وركان اي بي قادوتاي مؤمنين وددوا كل أن قلنا قال حقي جديد لبعض قولي أبا القدير قال سو إن الذين جاش لا يرجون أنفلا لقانا أن الله بعضنا كل أن كان الآخرة متجسيرا والحظو كغال النظي بالحياة نر الدنيا هو سيسا الآخرة ضفير وضم أنو حصير فيها نور شدنجك يا الذين واحق هم يرغم أنياتنا أن جاء بعضنا كانوا تجيني هيكوان كونها هيكوان معجزها غافلون مو صدع تلمان بلايسة لا يرجوان لقاءنا هو كون ورضو الدنيا الدنيا وضمأنوا بها يجي انتعارتي والذين هم عن عياتنا غافلون أولئك قوى ما هوهم من انكوذا أنها رواي لما الظلم بما كي سببتي أي كانون نغدين يكسبون كوكا لفسها وموها آخرين فرين عنده يكورها للنقذين ويكون لك هذين آياتك والله أغير قلت إن لبادنا كو أنلموها إن الذين أغيرها آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا يهديهم ربهم رب قضوحوا كوانوين الجنة بإيمانهم بسبب إيمانهم وكوانونين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم إيمانك إلى ثمين يأدونك آفتين يسبب دلي فَسَيَكُونُ لَهُمْ آيَةً حِينَ يُنَزَّلُ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَيَكُونَ فِي قُلُوبِهِمْ إِيمَانٌ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا اللَّهَ فَتَثبَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالذِّكْرِ وَتَزَادُ إِيمَانًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا min taati iyaga hostola kala nahad kubiya alaniya marad iyaga maridiyabale way ku si yihiin jannati na'im barwaqiyal jannati gudahri ku sugan yiin kun ka jannada ni'mada dilaba qaybodu mid wa jismiga cika kafaideysta midna xiska maana ya horta ugu horeysa sadaxdan ibaraad laga ayso wixii jismiga أهل الجنة ضل فيها في الجنة أي باد هي الضلم بي هي عانوا صراط يعنى سبحانك اللهم حبل أوعى كان يشم كوي على أي شيء كذا كذا المطاط أنتم سبحانك اللهم ولا يعني وحول جبينه وسياج فاقدناك كو أما حادي جسمك ولجعتي مدي مسك هذه مانك يروح ميا وثعيتهم برينتودا ايغا لبريديو فيها جنازه غيره السلام يا بريدنا إلى هو واحد قوي ما صو بوكن سلام القول من رب الرحيم لكم ملائكه تشكرك يا ريسه قل يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما خبرتم غيا يا اس بريدنا ما هي روحك يا فالكوحي حدهي حنان ويجدنتو ذيكا حاجة بوقتان على ابتن موحا لكا قادم مر يبتدو شخالا ما اللو عاما وآخر دعوهما الحمد لله بالعالم أشخاجا قولكو درجاي قولكو الحمد لله إله على ابتن مره ديكالهاتي دي. حيا المر إذا انسد حدان الحفارة مدى يوحقوط البدان أهنى سبحانك اللهم إيمدان لغباريذنا الحمد <سؤال> لله رب العالمين أهل بواد مالن تعوهم أقصى شد ولا أي في عاف الجنة دادي يبي عصلا سبحانك اللهم واي إله إلا أبنا ابننا أهل بوادي وطحيتهم إلى جبريدن تولا الله السلام فيها شنده كل هذا نبدادينا بضاديانا سلامه قيرم مل كبرم مل قديم مل قنصماد مل ونجلوينام مل سلام من لبث قريبه لهم داروا سلام عند ربهم وآخر دعواهم رجال كذا كانوا غدا بيا وحوى أنوشانية الحمد لله لكل جد اللهم ايبوينا له اللي رب العالمين وإليك ربي الله إن ربكم ذلك ربي الله معبود حقه الذي الله خلقه وما السماوات والأرض من سبعة أيام ما الملي عقدركود وإلا ما المجري حد يوحى الله بره أي ما أنت دلتي قدرك أنت أثلك في ستة أيام وعندما أردنا صورة غاف وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو إنتان إنتان أبورنا جعلنا نجم مقارين سببتها الضوح إلى أمة كن أمرو بحنا و الحنا و أهانا كالخوحة اللجالة هذه هي حوشات غبتيها فرائز لكشين لديه دوت بابادي من مناسك لكن إيقاتي بمكي جميسي بفيلق وإيسان لك وعما ذاتها ظني أمر بإساي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيسد عليك بعد وما مسنا من اللغوظة في ستة أيام ما الملح قدر كود قده ثم كالكدال استوى إباك هذا استوى ونما على العرش عرش كوركيسة يدبر الأمر إلى أدوك يوم مرايا أمر في كونك ووم مرا ما من شفيعين أحد أخيارين أمره بلا من بعد إدني إبعدو فصاعك كذا المغري ذلكم كاذلين تلماما اللهم عبود عبد عقى خبوكم في شجر ربيجينا فأبودوه عارضة فلا تذكروا مويدا وأن سمي وحملي حدث وعد يواند جدانا فهيمن الذين لحسابهم معه إليه إلى الله أبوين عق لا إلى غيره أتكلم مجلسكم ما لا بشدين المغري فمن ساتو ولنتين وأعذ الله أبا يبغي سوى حقا سكان إنه أبا يبدأ باللعب الخلق أنك أبو ريدزا ثم يفني نجو كبيرا ثم يعيده حدوب بريكة جدار وصل علينا مركل ليجزي إنه أبو المريضة الذين دت كانوا حق لي وعملوا عمل فل الصالحات ثم يفرض بجوتاي بالقسط عاد والذين وح كفروا حق ديزي فهم وحي لأيهن سراب وحي من عمين من ويشفوا لنا حق وليك عبان وعذابوا مال إليهن أليموا الحبضا لما كي سببتي أيكونا أيهن كانوا في الدنيا الدنيا تقولي هذا أيكونا يكفرونك هو حق ديده والذين كفروا عن سومرنا هو محبود قرلقوا عاد ودوحا الذي الله تعالى شمسا قراء لك أيه لك ضياءا موركولون والقمر الضياء نورا افتين كيالي وقدره فايحي قياسي منازل الدقميال لتعلم صادو بارتان حدد السنين سنة يالتردو يوال حساب الحسابة حسابة الدحليل ما خلق الله يبا مؤمن ذلك انت اصلا سوشي إلا بالحق إلا عابده وصوح أمره وصوح ريبه أيه اومي يفصلوا لأيان حياتك يبا كلا ديك دي لقوم من داد يعلمون وحقنا قلبك هذا وحد ويقول أن هذه في اختلاف الليل حبينك أيه والنهار المال إشبدلت إشبدل عيانا إشتبمر عيانا هي وماك خلق الله إباهما في سماوات إلى الريال قدود وحيئون إباه إسلاك أومي إلى ريالك من أفلاك وكواكل ورياح وأمطاع وما خلق الله إلى وحو في سماوات هي الجلال جذوه ربك من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال ووادي وحنو أمي انت الآيات تصل إلى الوو أي كسر ما على وجود الله وقدرته وعلمه وعظمته ورعمته وحكمة أيكتسنه لكن لقوم يتقون سلالنا أي حد الله اِنَّ الَّذِينَ نَسُوا لا لاَ يَرْجُونَ قَوْطَ حِينٍ لِقَآنَ إِنَّ غَيَّابَ لَكُلِّ مِدَنَدَ وَرَبُّهُ كَرَالِ نُقْدَي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا نَرُوشَدَ بَدَلَ الْآخِرَةِ أَن آخِرَهُ وَعَكُفَلَيْنِ فَلَمْ يُفَكِّرُوا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَن آخِرَهُم أَزْنَي إِنْ كُنُوا فِكِرَي إِنْ عَمَلَ فَلَي قُطَّ مَا أَنَّهُ نَغَادِي بِهَذَا الدِّيُّ خَالِكَنَا خُدَي وَالَّذِينَ نَسُوا هُم يَرَى أنه يبقى أيضاً لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها أنه يبقى إليها والأولئك قوة لطلما ما ما هو هم هؤلاء النار بما هي السببتات النار هؤلاء النار أي كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا كل نقطة يقصبون قوة كسبرة غلبسة ووحينا سوشة عمية أما إن الذين أخيارت أمنوا حقا رمي أعملوا عمال فلي أصالحات أعمال صوبا فالي يسنبكوتي يحديهم كواس وحاها نونين دونا ربهم هيقال بإيمانهم بسبب إيمانهم في الدنيا الكره كل رمية آيمانكو دي أدونك مركي آخرتك افتين لو قدك ملو البايكو مرايين بإيمانهم بسبب إيمانهم فجي واحدة ريليسة من تعتيم وسطوضة الانهارو وبيا في جنات النعيم رواقية الجنة قدهود أي أي قدر إليس دعوهم وقص الشادوهود أي فيها جنة قدهود أي وحي رفان وقصدان سبحانك إبلاعان بدن الله اللهم يا الله إله إبلاعان بدن دا انتا ستطلبكو دا وحي أي جبنة وادية وحي جبنة مقعيس مسكعدون يمان كودو كجيرا لفوا ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أي وحي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفوظ الرعيم سبحانك اللهم وادل بشدي وعيخوانا يدل بلان فإذا ما طلبوه أمامهم وحيو يرتين ايهبين بعد يبيا ومسانا وحكاها وارتعدو يالا وقصبا يقرب السلام كقرح ذي سارك وطحياتهم هيقن نبضاد طوضا Syyä, että en